شاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في برنامج قصة الصراع ندرس التاريخ حتى نتعلم منه الدروس والعبر ندرس التاريخ لنأخذ منه القدوة والأسوة ندرس التاريخ لنتصبر به كما صبر الله تبارك وتعالى سيدنا محمد عندما أخذ منه وعندما توفي عمه الذي كان يدافع عنه في الخارج أبو طالب وتوفيت زوجه خديجة التي كانت تواسيه في الداخل وشعر بالحزن الشديد حتى سمي عام الحزن واساه الله تبارك وتعالى بقصة يوسف عليه السلام فأنزل عليه سورة يوسف حتى يقول له يا محمد يا رسول الله إذا كنت تشعر بالاستضعاف في هذه الآونة وفي هذا الوقت فانظر إلى يوسف الذي كان غلاما صغيرا وكان في الجب ثم كان بضاعة بيعت إلى العزيز وتربى في قصره ثم ألقي في السجن ومن بعد كل هذه المآسي وهذه الصعاب مكن الله له فاصبر يا محمد واستبشر خيرا فإن التمكين في النهاية لك وللإسلام ولرسل الله تبارك وتعالى مشاهدين الكرام نستأنف اليوم هذا الصراع صراع الذي أداره يوسف عليه السلام في مصر وارتقى بها اقتصادياً وسلوكياً وأخلاقياً وعلى كل المستويات نكمل إدارة يوسف لهذا الصراع ونجاحه في إدارته اليوم إن شاء الله رب العالمين في قصة الصراع ولكن نرحب أولاً بإستاذنا الدكتور وعالمنا الجليل الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقاً أهلاً وسهلاً مسترنا الدكتور جمال توقفنا في الحلقة السابقة دكتور جمال عند يوسف عليه السلام ورفعه على العرش وانه بعد ان فسر للملك هذا هذه الرؤية رفعه على العرش وبدأ يحكم البلاد وبدأ يدير الجانب الاقتصادي ايه قصة خواته وكيف ذهبوا اليه ما الذي دفعهم لان يذهبوا اليه في مصر وماذا كانوا يطلبون منه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا فاللهم جعل أمرنا كله سهلا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا اللهم يا مفاهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يعني يقول رب العالمين سبحانه وتعالى يعني وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث ذا نصيب رحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجل الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني يوسف عليه السلام في قمة التمكين في الأرض الشيء الذي كان يشغل باله عاوز ما على أبيه وإطمأنت على إخواني وإطمأنت على الأرض التي كان يسكنه الأرض المقدسة الحبيبة إلى قلبه يعني لما يقول الحبيبة إلى قلبه لدرجة أنه لما توفي في مصر كان دي يعني إشارة بسيطة لما توفي كان كاتب وصية إنه يدفن في الأرض المقدسة، وفعلا يوسف عليه السلام هو خارج، موسى عليه السلام هو خارج مصر، حمل عظام يوسف عليه السلام عشان يدفن في الأرض المقدسة، فهو مشغول بالأرض التي بارك الله فيها العالمين أرض الأقصى، أرض النبوات، أرض الرباط، فلذلك هذا الانشغال شاء الله عز وجل أن يسوق إليه إخوانه، فدخلوا على يوسف وهم له مكره، ف من الذي يحمل إليه الأخبار طبعا هم جايين علشان يمتاروا لأن في عام المجاعة لا. يعني معنى هذا كان مضى يعني آخر عهدهم يصبح من حالة 40 سنة لأنه هو ألقي به كغلام 10-11 سنة والنبوة على رأس الأربعين لـ 30 سنة ما بين هو غلام وراء النبوة وبعدين السبع سنوات الرخاء طبعا محدش لم يذهب إخوانه لكن هم جاءوا في عصر المجاعة فعن حوالي يمكن هو سنة. كان صغيرا فالصغير تتغير ملامحه. ملامحه. ولكن هم كانوا أم. كبارا أيضاً. فعرفهم لأمانيهم. فعلامه هم لهم بعد ما عرفهم قال اتوني بأخي لكم من أبيكم. نعم. ألا ترون أن يوفي لكم الكيل وأنا خير منزلي. فذهبوا إلى أبيه وقالوا يا أبانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وإن له الأحق. في المناسبة أخ يوسف لم يكن اسمه نكتل لا. <تصفيق> كان أتموهم بنيامين يمين كما <تصفيق> ورد ولكن إحنا نكتل أي يعني نأخذ نأخذ يعني, يعني المكياء الجاي من المكيال نعم, نعم. يعني فسيدنا يعقوب عليه السلام وهنا نموذج لاداره الصراع هذا النبي الكريم الكريم ابن الكريم ابن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام وكلهم على الإسلام كانت لهم الإمامة على أرض بيت المقدس م. قبل أن يولد اليهود آلاف السنين. أنا عاوز أقول له هنا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ أنا مش برضه هت. العجيب أنه يذكر يوسف في هذا الموقف الذي يعني يرسل فيه يوسف ليأخذ أخا. نعم يعني طبعا هنا القلوب أرواح وجنود المجندة. م. م. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ وبعدين. اشترت عليهم، يعني لا لا يعني إني فا يعني في الأخير أعطاه لهم أيضا لأنه يعني علم أن الأمر جد صحيح أخذ عليهم العهود والمواثيق آخذ عليهم موقفا لا تأتون به إلا أن يحطبكم وويعني فدل حج الأولني حجة تانية إنه أعطاه وصية يا بنيا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب وتفرق. لماذا دكتور جا؟ وما أغني عنكم من الله من شيء؟ نعم يعني ما دام لا. لا يغني عنهم من الله شيئا فلما طلب منه؟ والله ما ربي هو طبعاً هو خائف عليهم من العين لا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسل الله صلى الله عليه وسلم أعلمنا قال إيه العين حق أدخلت الرجل للقبر وأدخلت الجمل القدر ولو كان شيء يسبق القدر لكانت العين ولكن لا ما. شيء يجري إلا بمقادير الله يا دكتور هاي بس تأخذ بالأسباب نعم يعني أعتقد إن في حادثة رباه الإمام القرطبي في جمع الأحكام القرآن أن رجل من الصحابة عانى أخله أصابه وجده يستحم. بها يعني نظر إليه نظرة حسد. نظرة هو بيعتسل الرجل الذي الم... ال... المعين. المعين الذي حسد, أو... حسد كان جلده أبيض. فالرجل قال ما شهد جلدا بهذا البياض من قبل. فالرجل مريض فذهب ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يعني أبو يعد وعكة ولن يذهب معه فلما عرف الخبر قال فما بال الأخ يقتل أخاه هل ألا بركت ألا بركت قلت ما شاء الله لقوة إلا بالله فاغتسل فاغتسل وأخذ الماء الذي اغتسل هذا الذي ال العائن, العائن العائن فاغتسل وأخذ أخذ الماء وصب على المعين فبرئ بحول الله وقوته هل هذه سنة دكتور جمال ان لو حد حسدني وانا عارف ان فلان اللي حسدني يعني يعني اطلب منه ان يتوضا مثلا اخذ هذا الماء واغتسل به بل ويقل وي وي وي وي وي و... ويجبر على ذلك الحاسد يجبر على يجبر ذلك, ذلك؟ ولي الامر اه هذا, هذا طبعا في... هيوح... ممكن يغير الحال يعني ايوه يروح يشتكي يقول الراجل دلوقتي لمك الجهود الاسريه قال لك المفروض يعني من حقه عليه لان الراجل فما ده, ده مش القصة دي بس ده قصة أخرى إن رجل كان يسمع حليب إنسان يحلم يعني دبته اللي هو اللي نقدر نقول البقرة أو الجموزة فواحد أعجبه سمع صوت الشخ بتاع الحليب صوت اللبن صوت اللبن هو نعم يتنزل من درع المحلولة فسأل أيها فلا أهل البقر وروا قالوا واحدة أخرى يعني ذكروا له واحدة أخرى من البقر لكن العين أصابت جميع البقر فهلك الله. البقر جميعا يعني الله. كونهم يور يعني حتى أخفوا عنه أن هذه البقرة الفلانية هي التي تحلب وذكروا أخرى. ففف مرض وطابه العين, ف... العين ف... هذه بق... والأخرى وبقيه والأخر... بق... الباث كما ورد في التفسير فلان لذلك ال... فما بالكم يقتل الأخ اخا فلذلك سيدنا يعقوب عليه السلام قبل ما نطلع من الحته دي بقى نبقى يعني خلصنا حته العين والحسد ماذا يفعل الشخص حتى لا يحسد هو هنا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همز ولمز ونفخ ونفسه اربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون والأذكار الافكار الماثوره والمعروفه ال... هنا بقى ايه احفظ الله يحفظك زي ما قال النبي عليه الصلاه no. والسلام احفظ الله تجده فلذلك وخاصه ده مرض شائع في المجتمعات no. يعني العلة بتاعته عشان كده ولي الأمر قال الراجل ده اذا كان مشهور عنه انه العين ده يحبس yeah. اه يحدد إقامتهم ليه لا يؤذي المجتمع يعني لو واحد مشهور إن هو حسود يحبس في المجتمع الإسلامي المجتمع, المجتمع, المجتمع, المجتمع الإسلامي أيوة الذي ال الإنسان فيه حرمة لا. للإنسان في حرمة هنا ولين طيب هذا الشخص الذي لم يحسد بعد يعني يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الحسد ويقرأ أذكار الصباح والمساء أيوه. فإذا حسد و وعلم أن ما به من مرض أو من كذا هذا نتيجة لحسد ماذا م. يفعل؟ إذا لم يعرف حسده أو يعرفه وفي هذا المجتمع الذي نعيش فيه الآن لا يستطيع أن يذهب إلى رجل أو إلى امرأة يقول لها توضأي حتى أغتسل برد بال... والله رب يلصف بي فقط يعني نرفض لأن الحياة قضية الدواء ليس لها حل يعني هو في ناس قالوا يعني الرقيه الماثوره يعني بي يعني ان ناس يقول بسم الله ارقيك من كل شيء يوزيك من شر كل نفس عين حسد الله يحميك بسم الله ارقيك عز عبد بكلماتك التامه كل شيطان مهما كل عين لا عبد بعكلماتك التامات من شر ما خلق فاتح قفواتح سوره البقره والله لا اله هو الله والله احد لوالد لوارد عن الرسول صلى الله الاسترقاء الرقيه بعد قل هو الله احد المعوزتين لكن غالبا العين فعلا يعني خطيرة على شان كير قال وما يعني وما أغني عنكم من الله من شيء على الله توكلت وعلى الله فليتوكل المتوكلون وربنا سبحانه وتعالى قال إيه يا بني لا, لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب المتفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون يعني شوف يعني ايه يعني هو يأخذ بالاسباب فقط ولكن بسم الله توكلنا على الله اعتصرنا بالله ولا حول لا قوة الا بالله تتنمى لكله قفيته ووقيته وحميده وخاصة اذا دخل عشان يتقي هو لازم يأخذ هذا ال... جميل ف... و... ودخل اخوة يوسف عليه دخل يوسف اخوة يوسف عليه فقال اول شافه قال له ان انا اخوك فلا تأس بها جناعة مالوك هذا يعني ما أسره إلى أخير, أخير الصغير إلى نعم, أو نعم, أو نعم لكن أراد أن يستبقيه فكيف استبقاه عنده استبقاه لخصة وأنه بعد ما جاء اقتاله ووضع في عجاله انا عارف ان حضرت يعني تود ان ترسي المعالم الاساسيه والدروس المستفاده من صوره يوسف او من قصة يوسف ومن تاريخه وادارته للصراع ولكن نعرج سريعا على نهاية القصة والتمكين ثم ندلف بعد ذلك الى الدروس يعني هو وضع المكيال اللي بيكيلوا به في في في رحالهم في رحله في رحله اخيه في رحله في رحله اخيه وبعدين فاذن مؤذي ايتها العير انكم لصارقون قال يعني قالوا احنا ما جئنا يعني لنفسد في الارض وما كنا سارقين نعم قال فما جزاء من وجد غلما وجد فوالجزاء يعني فتشوا وجدوا في رحله اخيه و يعني ايه واستبقى اخوه اللي هي المشكلة بقى اللي وجهت الابناء انه مش, مش ماذا سيقول اه ما. هيقولوا لابيه مين قا قالوا يا ايها العزيز يعني خذ احدنا مكانه ان اراك من إن له أبا شيخا كبيرا يعني خذ أحدنا مكان لا حاش الله من وجدنا متاعا عنده وإننا لظالمون إذن نأخذنا هنا والسبقاء الكبير قال له من أخذنا مش أرجع أقول لأبي إيه. ماذا أقول لأبي يقول يا إن ابنك سرق وما بمعالمنا التي كنا فيها اللي, اللي كنا معاهم ها؟ فلما وصل الخبر لسيدنا يعقوب عليه السلام يعني قال يعني قولته المشروع قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فسولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا هنا, كلمة, هنا كلمة جميعا يقصد بها مين يقصد يوسف أخه ولكن جميعا جمع يقصد يوسف وأخاه الصغير والأخ الأكبر الذي لم يذهب معه نعم. نعم. نعم أي أن نعم. الله سيردهم جميعا. جميعا من, من, من ذهب في البداية لكن بلنا في, الأو... في أول مرة قال فصبر جميل والله المستعان على وطاسفون لما قالوا في موقف يوسف في في في موقف في أي هنا بقى عصروا الله أن يأتي بهم جميعا أنه هو العليم وفي الله أوحي إليه بأن مجيئهم قد قرب ف كلامه بعسى الله أن يأتيني بهم دميا. آه يعني يعني آه يعني آه الأمر نعم آه ولكن في الأولى فصبر جميل والله المستعان ما تصفون المسألة لست بدر عليها لسه قدامي عشرات السنين لما يرجع يوسف فليس أمامي إلا الصبر. آه الجميل آه هو أصله يعني هو كان يرى بنور الله عز وجل عبد رباني ربنا قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأياتنا يوقنون فهو ذا الجيل ال ال قرنين عنهم وقال يا أسف على يوسف يعني برضه هو قلبه رغم أن عنده سخة رغم اللي فقدوا الآن الابن الصغير والابن الكبير يعني مش يوسف ده يوسف فقدوا من, من 30 سنة يمكن زي ما حوالي حك تقريبا آآ. آآ ومع ذلك يقول يا اسف على يوسف وبيضت عينه من الحزن فهو قضي الاولاد برضو قالوا اطل الله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالك <تصفيق> قال انما اشكو بثي وحزني من الله الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون يعني ده يورينا كيفيه اداره يعقوب عليه السلام للصراع مع أولاده. داخل النفس عنده ربنا مش يضيع ولا يضيع ولده الصالحين دي قضية يعني عنده يقين في هذا عشان كده الرجال فإنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع وصبر لكن في نفس الوقت ما يمنعش زي أم يوسف أم موسى أم عليه موسى السلام، لإن هي رغم إن عارفة إن إن ردوه إليكي وجعلوه من المرسلين فأصبح وأصبح فؤاد موسى فرق الإنكاسة لا تجدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون المخنقة هنا القلب الأب كله يعني رغم ثلاثة من الأولاد دلوقتي مش موجودين فقالوا لكن هنا الأولاد إزاي تحملهم يعني كان ممكن يطردهم من المنزل كمكن يقص عليهم فيس فيجدالهم الشيطان لكن كان حريص إنه يكون في كنفه وهذا نجاح يعقوب عليه السلام في درست صراعه لهذا الموقف نعم فاشكلا. إنه إنه نجح في استبقاء الأسرة متجمعة و و و ولم يشرد أو يذهب أحد أولاده لي مثلا شيطان شيطان إنس مثلا أو كم ما تتصور لو هو يعني يعني عملهم بقسوة أو طردهم من البيت برضه هيبقى حزين عليهم برضه هو جلبه معلق لا كان برضه برضه لأنه ولده لا. ما الولد أخطأ لكن شوف بقى بيعامله واحد ممكن يتعامل معهم بقسوة واحد حتى سيدنا نوح عليه السلام لما قال جلبنا يا ابني لا ترك اركب معنا, معنا ولا تكن مع الكافرين يعني برضه ولما هلك هلك جرب النابني من أهله وإن وعدك أحوان تحكم يعني مسألة قال أنه ليس من أهلك نعم. أنه عمل غير صالح فهو كان في منتهى الحكمة في إدارته للصراع داخل الأسرة لا. القضية كانت تحتاج تتحدث. سنعرض على لا. يعقوب مرة ثانية إدارة الحوار ولكن نعود إلى الموقف نفسه هل يا إذا يعقوب في هذه اللحظة من رجوع الثلاثة ما أنه يعني حرسهم مرة ثانية حسب. على. قال الـ يا الـ قال. الـ قال. الـ يا, يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي ولا تيأسوا من روح الله. إنه لا يأس الروح الله لا القوم الكافر <تصفيق> نعم ماذا فعلوا وكيف وصلوا إلى يوسف مرة ثانية أستاذنك نخذها بعد الفاصل مشاهدين الكرام فاصل ونعود لنرى كيف أدار يعقوب هذا الصراح حتى يصل إلى أولاده جميعا وينضمون إلى قافلة يوسف عليه السلام نرى هذا ولكن بعد الفاصل اهلا بكم من جديد الى قصة الصراع وكيف ادار يعقوب الصراع حتى يجمع شمل الاسرة سيدنا دكتور جمال سيدنا يعقوب لم ييأس ولكنه ارسل اخوته ليتحسسوا من يوسف مرة ثانية ما الذي تم يعني دخلوا على يوسف عليه السلام وقالوا يا ايها العزيز مسنا وأهل الدر واهلنا, وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاه فاوفي لك الان الكيلة وتصدق علينا يعني الدين بقى حدنق يوسف عليه السلام قال هل علمتم هنا بقى اللحظة يعني الدرس اكتمل الدرس التربوي اكتمل استطاع ان هو يعني يعطي دروسا يعني عملية لإخواني قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف و, و, و واخيه اذ انتم جاهلون ذكرهم بقى فكأن الرد قالوا اه انك لانت يوسف عارفين. هإنك لأنت يوسف ما. قال أنا يوسف وهذا, وهذا أخي وهذا أخي قد آه. من الله علينا الله. إنه من يتقي ويصبر قد من الله علينا إذ جمع بيننا مرة ثانية إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يبا ربنا سبحانه وتعالى جمع شوف الدرس العملي. ومن الله عليه اف اف افجعله في هذه المكانة. بعد نعم. إن آخر مرة شافوه فيها كان في البيت. نعم إن قال هذا نعم وهذا أخي خدمنا الله عليه. إنهم من ي... مهم الحياة من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع جر مسح. لمقاومة النجدة. ودين الصيحة نعطيها للمستضعفين في الأرض مم. الذين يمتحنون ويبتلون وإخواني على أرض فلسطين وغيرها من ديار الإسلام إنه من يتقي ويصبر. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ما. يعني ده الدرس الصبر والثبات والدعاء والتوقع الله والثقة فعشان كده سيدنا يعقوب عسى الله أن يأتيني بهم جميع. جميع يعني هو عنده يقين في, في الوثنان وبعدين قالوا طالله لقد آثرك الله علينا الكلام من إخوة يوسف ليوسف آه. وإن كنا لخاطئين يعني شوف بعتفر يعني هنا ب... دعنوا إذنة ربه وطبعا هنا عقفة الأخوة بيعطور إن إحنا أخطأنا على مدار القصة كلها أول مرة يعتذروا يعتذروا يعرفوا غلطهم آه ده حتى مع أبيهم الله تفتأ وتذكروا حتى آه. تكون حرضا وتكونوا من الهاليكين قال إنما أشكوا بثي وحزن الله لكن هنا لما يوسف وجههم بجريمة قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم اليوم لا شيء عليكم يغفر الله لكم وهو أرحم الرحمين نسموها في, في, في الروايات والقصص القصيرة سموها لحظة التنوير أيوة. اللي بتحل فيها العقد أيوة. اللي بدأوا بقى يعرفوا أخوهم وهو يقولهم ويتصارحوا وكل ما كان فيه عقدة أو إشكالية بدأت تتحلوا وتتضح السورة لكن هو بقى هنا الرحم عطفه على إخوانه عطفهم نفسه بقى يجتمع هذا الشمل ولذلك عفى وأصلح فمن عفى وأصلح فأجروه على الله يعني مش مردون قال والكاظمين الغيز والعافين عن الناس والله يحبنا اليوم لا تثريب عليكم لا تثريب عليكم اليوم, اليوم يغفر لا عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين وفي وقف لطيفنا دكتور جمال يعني بعض القراء يقول لا تثريب عليكم اليوم وعندن يبدأ بكلمة اليوم يقول اليوم يغفر الله لكم وكأن يعني عندما يعني سامحتكم واستغفرت الله لكم اليوم يغفر الله لكم او لا تثريب عليكم اليوم نعم. يغفر الله لكم نعم ولا شك فيه لكن والشاهد على كل حال ال ال الجزء المتبقي من القصة قالهم اذهبوا بقميص هذا مم. عشان ايه اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي يأتي بصيرا آه لانه كانت بيضة عينه عين الحزن, الحزن هو كظيم واتوني باهلكم اجمعين هاتوا الجبيلة كلها وتعالوا. عشان تعيشوا على هذه الأرض لغاية ما تنتهي هذه الأيام العجاف الله في اللحظة دي سيدنا يعقوب عليه السلام ولما فصلت العير سيدنا يعقوب عليه قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا لأن تفندون يعني لو تشاركيكم في لولا لأن تفندون قالوا طالله إنك لفي ضلالك المبين القديم, القديم. في يعني شوف تجرؤ على الأرض رفض ما. إنك لفي ظلاليك. مع إن هما يوسف وعرفوا إن هو أخوهم وأخذ القميص وريحني في وجه أبيهم يعني ما يعني ما كان لهم أن يقولوا هذا الكلام مرة ثانية واعتذروا له وقالوا لكن هاصل أنا برض أنا إحساس لأن الأب كان طيلة السنوات الطويلة حزين على يوسف وبعدين تمت بالولد الاثنين الولدين التنين فطبعا هو طبعا الواحد لما يبغى ابنه غايب يبقى قلبه ما يلقوف عليه. وكل مرة يذكرهم به طبعا مؤكد من كثرة حديثه عن يوسف عن يوسف, يوسف. طبعا ده طبعا طبعا كويس ان محدش طفاش يعني يعني عاوز اقول لان تربوا في, في بيت النبوة فلذلك هنا الحديث فلما فرتد يعقوب بصيرا بعد ان شم رائحة يا يوسف وذهب هو والعائلة لكن هو النص القرآن يقول قالوا طالله انك لفي ضلالك القديم فلما ان جاء البشير ألقاه على وجه فرتد بصيرا قال ألم أقول لكم اني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا شوفوا له استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا, فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخر له سجدة وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجابيكم من البدء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي الله يلتمس العذر لإخوتي آه آه الشيطان ضحك عليهم نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم وبعدين إيه أملوا في النهاية يا ربي قد آتيتني من الملك ها؟ وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والأخرة النعمتين, النعمتين دولتنا اللي بيحمد ربنا عليهم دكتور جمال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 في اللحظة دي أدرك يوسف عليه السلام وهو غلام no. أنه مصطفى مختار ليحمل رسالة الإسلام مجتبى no. معلم من الله عز وجل وكذلك إش ربك ويعلمك يعني ربنا اختارك لهذه مهمة عظيمة لحمل رسالة الإسلام ويتم نعمته عليك وهي نعمة أعظم نعمة هي نعمة الإسلام no. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب نعمة الإسلام ونعمة التمكين في الأرض وكما أتمها على أبيك إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم فهذا هنا وهنا تقريبا نقدر نقول هذا هو مشهد النهاية مشهد الذي النهاية. رفع فيه يوسف أبويه على العرش وكان معه إخوته جميعا وخرى له وخر له الجميع سجدا اللي هي برضه إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ليساجدين وهذا هو يعني هو يجرون الرؤية. لهمية الرؤية نعم لأن الرؤية محمد صلى الله عليه وسلم تحدث في مسائل كثيرة في إنسان ممكن يرى الرؤية تمرضه نعم فالمسلم صلى الله عليه وسلم قال يعني دي من الشيطان فليستعز بالله من شريه وليدفل على يساره ثلاثا فإنها لا تضر لكن يحدث بها كمخبر سبيل لأنها معلقة برجل طائر نعم لو في تقع نعم فتحذير أن اللي بيرى رؤية مش كويسة غير طيبة يدفل و... و... ولا يحدث بها أحد منها نعم. والرؤية طيبة من الله ولا يحدث بها إلا الصالحين برضو علشان العين وأنها طيب. جزء من ستة واربعين جزء نعم. تقريبا من النبوة وكل النبوة. سبعين نعم. من جزء من ستة واربعين من النبوة لم يبقى بعد النبوة من, الرؤية من يعني النبي كان الله يوحي إليه ويلهمه أما الرؤية قد يكون يعني وكأنه نوع من الإلهام ربنا سبحانه وتعالى بيحذر العبد من شيء أو يخوفه من شيء أو يبشره بشيء وعشان كده هي القضية هنا حتة الرؤية والتحذير لأنه ممكن إن كن العبد سيتعرض لامتحان فربنا من رحمته ورفقته بالعبد بيدير رؤية تحذيرية عشان يبتدي يستعد لمواجهة هذا ولكن العالم. كيف يعرف أنها رؤيا خيرة وأنها من الشيطان يعني يعني في تفسير الرؤى وتأويلها قد يكون الشيء في ظاهره خير ولكن تؤول على أنها شر ولذلك لا, لا يحدث بها إلا الصالحين الرؤيا الطيبة لا يحدث بها إلا الصالحين والرؤية التي ينقبض منها ينقبض منها بيستعيذ بالله ويتفل على الصالحين هو في نفس الوقت يعني برضه ما العبد الرباني يعني هذه من اللي احنا قلنا على جزء 46 من النبوة يعني اذا هو مصطفى ايضا لمهمة فبيعرف هو بيسلك طريقه اصحاب الدعوة زي يوسف يعلم ان طالما هو مبشر بحمل دعوة الاسلام ومصطفى لهذه المهمة عارف ان الطريق الدعوة الى الله يعني طريقه ليس مفروشا بالورود انما مليئا بالابتلاءات والارصاد ولذلك بيجهز نفسه والتجهيز نفسه وضواضحا بالامتثال والطاعات والعبادات وعندهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا و... و... و... و... وحينا عليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاية يعني أعوز أقول الطعات هنا العيش في كنف الله والعبادات المقننة المشروعة عشان مواجهة هذه الأخطار قبل أن ندخل في هذه الأخطار مسألة الرؤية هي معلم من المعالم الأساسية والمهمة التي ترسيها سورة يوسف وتاريخ سيدنا يوسف من بدايته إلى نهايته حيث أن الرؤية هي التي فسرها له أبوه وخاف عليه من إخوته بسبب هذه الرؤيا وبشره فيها بأن الله سيمكن له والرؤية أيضا هي التي بسببها فسر رؤيا للصاحبين في السدن وكانت سببا لخروجه لخروجه منه وبخاص عندما فسر رؤيا الملك وتحدثنا عنها الآن ولكن هناك معالم أخرى كثيرة ترسيها يرسيها تاريخ يوسف عليه السلام وإدارته للصراع ما هذه المعالم التي يعني نود أن تتعلمها الأمة الآن لتدير صراعها سواء الاقتصادي او السلوكي او الاخلاقي او صراع حتى المسلح معاني يعني هو النموذج اداره يعقوب عليه السلام للصراع واداره يوسف للصراع داخل النفس الانسانيه ويوسف وداخل الاسره نعم وإدارة يوسف عليه الصلاه في قصر بيت العزيز وادارته للصراع داخل السجن وادارته للصراع داخل المجتمع المصري وادارته للصراع مع حاكم مصر هذه من مظاهر تؤكد نجاح المشروع الإسلامي الإصلاحي في مواجهة تحديات العصر عبارة دكتور جمال حاجة قلت كلام كبير قوي وجامد قوي فإحنا عايزين نبدأ نفصل فيه شوية حاجة قلت أن, إن النموذج الإسلامي المتمثل في يوسف عليه السلام يثبت للبشرية وللأمة جميعا أن النموذج الإسلامي هو الحل الوحيد لكل مشكلات الأمة في مختلف العصور <تصفيق> وبدأت حاجة تفصل وقلت أن من مظاهر نجاح يوسف عليه السلام نجاحه في نفسه وفي داخل المجتمع المصري وفي السجن ومع الحاكم وشعب مصر ومع إخوته وفي إدارة الأزمة الاقتصادية هنأخذها واحدة وحدة سيئا هنأخذ طب يا ريت نبدأ بالأزمة الاقتصادية أتفضل. على اعتبار أن دي لقاؤه بولي الأمر واستطاع بفضل الله عز وجل طيب انا هفتغل جم... من حاجة هنبدأ بإدارته للأزمة الاقتصادية ولكن معنا اتصال مدام عبير من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلي مشاركة بسيطة للقسم اتفضل يا فندم. في البداية احب اوضح ان قصة سيدنا يوسف عليه السلام مليئة بالدروس والعطار وطبعا استاذنا الدكتور جمال وضح لينا كيف عالج سيدنا يوسف الاقتصاد المصري وازاي انقذوا من التدهور والركود <تصفيق> والدروس المستفادة بالنسبة لنا إحنا في واقعنا المعاصر إزاي إحنا كمان كأمة مسلمة ننهض باقتصاد بلادنا العربية والإسلامي وأظن إن في دور كبير بيقع على الأفراد فلا بد لكل فرد من معرفة إن في حرب قائمة بيننا وبين اليهود إن أجلًا أو عاجلا ولا بد من الاستعداد فيها وده هيكون بالتبع سياسة الترشيد في الاستهلاك حسن استخدام الموارد تسلح بالعين متكفّل الاقتصاد. وبتهيالي لولا الأسباب ديات لنهار الشعب الفلسطيني من زمان وأهم نقطة أحبة وضحها هي إعادة استخدام سلاح المقاطعة الاقتصادية وتربية أولادنا عليها لعلهم يكونوا إن شاء الله هم مجيل النصر وتحرير الأقصر بإذن الله والمقاطعة مش عايزينها تشمل إسرائيل فقط ولكن تشمل أي دولة تعلن عداءها للمقاومة في فلسطين أو في أي دولة مسلمة طيب على فلس... على ذكر المقاطعة يعني نذكر النقيض أيضا يعني كما نقاطع إسرائيل ومن يساندها ماذا نفعل مع مصر ومع تركيا مثلا ومع من يساند الحق ما هو ده اللي كنت لسه هوضحه ان مش لازم ننسى ابدا الدول اللي ساندت المقاومة في دعم اقتصادها زي تركيا مثلا والدول العربية فان احنا نعمل حاجة كويس جدا ان احنا نبدأ ننمي اقتصاد الدول ديت عن طريق شراء المنتجات الـ الـ سواء منتجات كات عربية او تركية وياريت كمان يبقى تفاعلنا مع دوت ايجابية بمعنى ان الشخص اللي بيشتري مثلا من سوبر ماركت او حاجة زي كده ويلاقي البضاعة اللي بيشتريها من قائمة الممنوعات او قائمة المقاطعة لما يرجع المنتج دوت ما ميرجعهش رجوع سلبي وهون هو يحط على الرف ويمشي لا ان هو يوضح لصاحب المكان او المحل سبب ترجيعه للمنتج ده لنشر ثقافة المقاطعة ولان طبعا احنا عارفين إن صاحب وعشان صاحب المحل بيهن كمان بيهن يعرف ان, إن الناس بدان بترجعها لانه مقاطعة ابدأ بقى البضائع دي ما يجيبهاش بعد كده لأن اللي, اللي, اللي يهمه المكسب بيهمه المكسب في الاول وفي الاخير فبالتالي لما يعرف احنا عايزين ايه هيجيب اللي احنا عايزينه بالضبط في نقطة اخيرة عايزة اوضحها ان حضنني. النصرة إن النصرة بتكون من عند ربنا سبحانه وتعالى، ليس من الشرق ولا من الغرب، لأن معظم الدول الغربية بتكون عداء غير عادي للعرب والمسلمين، والأدلة كتيرة على المعنى دا، منها على سبيل المثال موقف دول أوروبا من القرصنة البحرية، لما بتكون بتهدد القرصنة مصالحها وسفنها التجارية، زي مثلا ما حصل في السمر، هنلاقي أوروبا بتتدافع وتأتي بالسفن الحربية لحماية السفن التجارية الخاصة بيها من القرصنة. أما القرصنة الإسرائيلية اللي مورست على السفينة اللبنانية. فدي طبعا وكأن شيء لم يكن لأن السفينة رح فين رح غزة وتدعم أهلها بالأدوية والغذاء وطبعا هنا بنسمع الصمت الرهيب من قبل أمريكا وأوروبا وعلى فكرة احنا كمسلمين طبعا بنرفض القرصنة أي كانت ولكن لما يبقى اللي قدامنا بيأكل بمكيالين فمش من العقل أبداً إن احنا ننصاع لي وإن احنا نعتقد إن النصر هتيجي من عندنا وفي رجاء بعد اسم حضرتك أنا يعني بضم صوتي للمشاهد الكريم اللي كان يتكلم الحلقة اللي فاتت عن تقديم معدل برنامج وخاصة إن إحنا عجزت العام على وشك الانتهاء وان المعادة كده هيبقى متأخر او احنا حريصين على متابعة البرنامج والبرنامج دوت احنا شخصيا يعني انا شخصيا بستفيد منه وبعلم ولادي منه فياريت يبقى في تقديم لمعادة البرنامج مراعاة للظروف الدراق الله المستعان مدام عبير من مصر شكر الله لك هذه المداخلة القيمة التي يعني تدل على متابعة جيدة لقصة الصراع كبرنامج وقصة الصراع العالمي والذي يدور بين الاسلام وأعداؤه شكر الله لك هذه المداخلة ونكتهد إن شاء الله في مسألة تقديم الموعد مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود لنسمع تعليق دكتور جمال على المداخلة ونستأنف هذه المعالم التي ترسيها سيرة يوسف عليه السلام في إدارته للأزمة وكيف نسقطها على واقعنا المعاصر نلتقي بعد الفاصل عدنا من جديد مشاهدينا الكرام لنسعد بكم ولنعيش سويا قصة الصراع معانا ابو سلمان من مصر السلام عليكم, سلام عليكم. عليكم سلام. لوركاتو. السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا الو حضرتك سامي نعم يا فندم اتفضل عايز اشرب السلام عليكم ازي حضرتك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا سلامت سلامت بيك بنهنئك حياه على المثابره في هذا البرنامج الطيب وبنحيي فضلت الدكتور الأستاذ جمال عبد الهادي حياه يعني ربنا يصحك ينفعنا بعلمه حياه بس عاوز يعني اعمل مداخله لطيفه وهي تجربه شخصيه وخاصه جدا انا فعلا صاحب محل كويس زي ميني ماركت كده البال والحياة عندي في في المحل يعني ما ما يزيد عن 250 صنف انا بقول الكلام ده الحياة لأهمية المقاطعة وهمية مهمة جدا جدا نعم. الحياة تعقيبا برضه على يعني اخت كانت تكلمت قبل كده انا بقول حكس فعلا أنا المحل عندي انا كتاجر تجزئة او بتعامل مع المستهلك مباشرة او مع الجمهور نعم. انا بقدر اشكل فعلا مزاج الجمهور وأقدر أننا يعني أرفع يعني قيمة سلعة موجودة في السوق بمنتج مصر 100% بحيث أقدر أننا أدعم الصناعة المصرية وشجع التطوير فيها لأن كل ما يكون في سحبة أكتر على منتج معين انتاج مصري بيحصل فيه تنمية وبيحصل فيه السلعة وبيحصل فيه تطوير وبيحصل فيه كواليتي أعلى كان عندي ما يزيد عن 60 صنف شركات أمريكية وشركات بريطانية تموت في صلة مباشرة للمنتج اليهودي بالفعل من أعطاها عندي ثمان بقالي أكثر من سبع سنوات حتى الآن وبفضل الله وأقسم بالله لم ينقص من رزقي الله. ولم يحدث انخفاض مباعتي بل مباعتي زادي جميل جميل فأنا حبيت أقولي الكلام ده لأي أي تاجر أو أي صاحب محل يعني يخشى إن هو ممكن يعني يقل رزقه أبا أقوله أنه أنت يعني احتسب النية الله سبحانه وتعالى وتأكد أنه أنت هتبقى عنصر مهم جدا فكنت تنمي الصناعة المحلية والوطنية بتاعتك وفي نفس الوقت تؤثر تأثير قوم مباشر في الشركات اللي بتدعمل القناة الصهيون عرب فلسطين وبتقتل بأرضاقنا وبتقتل بأموالنا أهلنا في فلسطين أبو سلمان من مصر شكر الله لك وجزاك الله خيرا يعني حتى تكون قدوة لمن يسمعنا الآن علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي شكر الله لك أستاذنا دكتور جمال حضرتك عندك تعليق قلت لي في الفاصل على مدخلة مدام عبير اللي تكلمت عن حق أظن تذكر المدقق. نعم يعني أنا أطالب السادة المشاهدين والمستمعين أن يضعوا التكاليف العملية التي ذكرتها الأستاذ عبير ضمن الوسائل التي يمكن الأخذ بها لمواجهة الأخطار المحدقة بالأمة. حيث يعني حضرتك نعتبر كده بتوجيز هذا الكلام ويأخذ وكان ذكر جمال ولا؟ نعم بالأمس الشيخ نصر فريد واصل هو مرت الجمهورية السابق. بارك الله في عملي عبر قناة الناس مع الأستاذ الدكتور مع الدكتور صفوت يعني أفتى بأنه بببإحب أن المقاطعة للكيان الصهيوني واجب وحرمة التطبيع وحرمة الاتجار معه وحرمة الحصار وتكلم عن أيضا دعم الشعب الفلسطيني بكل الوسائل لدفع عدوان الواقع عليه فيعني إذا هذا يعني أكد وجدد فتاوى علماء الأزهر من سبعة وثلاثين حتى اليوم. نعم. إذن في إجماع الآن أمام الأمة المقاطعة. ومعنى زي. نموذج عملي نموذج أبو سلمان رجل تاجر هوته عنده محله وبيقول إن هو سبت ستين نوع، ومع ذلك لم ينقص من رزقه ذكائه. ونموذج آخر. في شركة الدكتور صفوت عبر قصي الناس تكلم عن شركة كانت لها فيها مشاركة مع شركة مع شراكة مع اليهود. نعم. فلما وصلوا الخب... العمال خرجوا في المصنع وثاروا على صاحب الشركة فما كان منه إلا أنه على على ما أذكر يعني التفاصيل أنه لغى الشراكة اليهودية وقال المنتج ده 100% منتج مصري ولن نتعامل مع الناس هؤلاء مرة أخرى فكان يعني أولا عشان كده قالوا ما يكفيش أن الإنسان يقاطع لا ده يذهب إلى صاحب المصنع أو التاجر يقول له هذا مقاطعة ولا يحل لك أن تتعامل زي الكويز وغيره فلذلك أنا عاوز أقول الحقيقة بالخمسة لذلك المعنى اللي هو فكرة أن ما راح أشتري بضاعة ولا إيها مقاطعة مش بس أسيبها ولكن أقول للشخص يا فسوأ أنا مش هشتري عشان مقاطعة يريد تجيبه لنا بداء المصرية يريد تجيبه لنا تركيا نعم هو الحقيقة أنا سأطالب الدكتور صفوت بهذه المبارح اللقاء مع الشيخ نصر فريد واصل وهو من العلماء الأمة ومفتي سابق مفتي سابق طبعا هذه قضية يعني على جانب كبير لان نيجي بقى بالنسبة لقضية القراصنة اولا لو اراد ان دولات البحر الاحمر والبحر الابيض في قوات من حلف الاطلنطي وقوات ما يسمى بالتقوة التدخل السريع نعم. هذه ليست لموجهات القرصنة لن يعجزهم الناس اللي عندهم قوات في افغانستان وفي العراق وفي وفين الصومال؟ الصومال ده ناس مسكين وما عنده إمكانيات القرصنة لا. يعني دي مسألة تكأة للسماح للأساطيل الأجنبية أن تتواجد في المياه الإسلامية لا. يعني أصبح عشان نقدرك بقى القضية مش قضية المفروض أن الغرب بيبعث لا ده من زمان قبل القرصنة بدأ حلف الأطلنطي يقول له في مدخل بوغاز باب المندب لا. لأن بعد حرب 73 العاشر من رمضان مصر كانت أغلقت هذا المغازمة باتفاق مع الدول العربية وده كان سبب أنه منع ضخ البترول وطلبوا المفاوضات والتصالح اللي أدت إلى كان بديفيا يعني عز وجول أدركوا خطرات فلذلك كان صيحون لقوات قواعد عسكرية في أريتيريا وفي أسيوبيا في قرن الأفريقي فلذلك عز وجول المشا... إحنا مش عاجزين لكن هو بقول الآن المشكلة ده فتح للقوات الأجنبية المعادية أن تتواجد في المياه الإقليمية للعالم الإسلامي. يعني نعم. إحنا أماتنا في خطر. فدي ربنا ربنا يسطر. جزاكم الله خيرا معنا صاحب من مصر السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. مازاك دكتور أشرف. ربنا يخليك فاهم. وسلامنا دكتور جمال. أهلا وسهلا. أهلا بيك أفن. اه نحن نعلم لأن الوطن العربي كان محتلا. كله سواء احتلال انجليزي او بريطاني او ايطالي لماذا تم استقلال الدول العربية ما عدا فلسطين هذا امر الامر الثاني بعد اذنك يا دكتور جمال في نهاية قصة سيدنا يوسف عليه السلام يقول, سي... يقول الله سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألبة ما كان حديثا يفطر ولكن تضيق الذي بين ذي وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. كانت هذه القصة عبارة لنا جميعا وللشعوب جميعها وخص المسلمين. فلماذا لا لا لا لا, لا نحزو حزو سيدنا يوسف عليه السلام في الاقتصاد في المعاملة في في هذه القصة نأخذ عبارة و. ونتفاعل معها ولنفذها و... فعلا يعني. حتى شكراً. ننهب بلادنا ونستعيد اقتصادنا مرة تانية و... وننهب بالبلاد ومن لماذا أ... أ... أ... أ... ظل الاحتلال في فلسطين رغم استقلال جميع الدول العربية فكرة حك وصلت وسؤالك واضح جزاكم الله خيرا ودكتور جمال جاوبك حالا ان شاء الله أ... هو بيسأل سؤالين لماذا تحرر الوطن العربي مع فلسطين؟ هذا السؤال الاول يعني لو هو المشروع الصهيوني يعني اللي تقرر في 1897 في مؤتمر بال اللي هو ومؤتمر كامبل بانير من 1906 يعني الصهيوني وضعوا المشروع انشاء ما يسمى بالوطن القومي على الارض فلسطين اللي تبنى هذا المشروع هي الدول الاوروبية واعلنوا عن ذلك في قرارات في مؤتمر كامبل بانير من سنة 1906 أو 1907 لكن كانت الخلافة في كان السلطان عبد الحميد لازال موجود في الصيف وكانت لسه في الدولة العثمانية لكن كان قد ضعفت ولذلك وجد ان العقبة الوحيدة هي وحدة العالم الاسلامي لذلك جرى قلاب عسكري على ايد حزب الاتحاد والترقي واطاع بالسلطان عبد الحميد وبعدين تم اشعال الحرب العالمية الاولى في عقاب الحرب العالمية الاولى كان الوطن العربي قلب العالم بل عالم اسلامي في قبضة الاحتلال الاجنبي الانجليز وصلوا مصر 1882 قبل الحرب العالمية وصلوا للعراق وصلوا العدن وصلوا وكمان استولوا على شبه القرى الهندية وكمان الفرنسيون كانوا خدوا تونس والجزائر والمغرب 1830 وكان في هناك الاطاليون احتلوا طرابلس الغرب انا عاوز اقول في هذا المحارة يعني مع 1918 لما احتل الانجليز بيت المقدس فلسطين كلها والفرنسيون احتلوا سوريا ده كان في توافق بين أبناء أوروبا على غرس الكيان اليهودي على أرض فلسطين ولذلك عملوا هيئة شكالوا هيئة سموها هيئة عصبة الأمم عصبة الأمم اتخذ قرار اسمه قرار وضع جال فلسطين تحت سلطة الانتداب سلطة الاحتلال لسلطة الاحتلال الإنجليزي وفوضوا سلطة الاحتلال الإنجليزي في إبادة وتشريد الشعب الفلسطيني وفتح الطريق أمام الهجرة اليهودية إلى الأرض الفلسطينية الكلام ده سنة 1922 وبضى التوافق بين الدول الأوروبية كلها وبين الإنجليز لتحقيق المشروع حلم وظل العالم الغربي يدعم المشروع الصهيوني لغاية 14 مايو 48 انسحب الإنجليز بعد أن كونوا تشكيلات الجيش الصهيوني ومكّنوا اليهود من إدارات فلسطين كلها وقامت في 14 مايو 48 كان المفروض جامعة الدول العربية تقوم بتشكيل حكومة في الظل على الأقل بل أن أمين الحسيني اللي هو كان المفتي في يعني حتى نختصر الإجابة لأنه لسه عايزين نكمل آه. الدروس المستفادة آه. يعني حقيقة السبب أن فلسطين ما زالت محتلة أن المسألة مش مسألة عدو واحد ده المسألة يعني تجمع وهم أجمعوا على ذلك بل وفي طواتهم لهم مخطط أيوة يعني عاملين حفاظهم ملاذا محططهم القيان الصهيوني حبارة عن خط استراتيجي ثابت في سيادة الغرب في سياسة الغرب أوروبا وأمريكا وكل الدول الأوروبية خط استراتيجي ثابت هو الدعم المشروع الصهيوني على أرض فلسطين ومن ثم فهو باق حتى الآن إلا مم. حتى يأذن الله عز وجل بس عشان ندرك الناس الذين يتصورون أنهم حريصون على الربعية والأرض مقابل السلام ودولتين هذا وهم إنهم يبيعون للأمة الوهم والأمة حريصة على أنها تعيش في الوهم لأن لو عرفت الحقيقة أو, أو وجدت فيه تكليف نحن نفوض النهاردة عشان بس إخواننا اللي بتكلموا سلموا للكيان الصهيوني في أسل وغيره وكان بديفيد لكن الكيان الصهيوني لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة خط استراتيجي سابت لن يتخلى عنه إلا إذا ويشبروا على ذلك أجبار المعنى واضح دكتور جمال السؤال ب... ب... في عجالة أستاذ حضرتك لماذا لا نتخذ حذوة يوسف عليه السلام في كل الأمور دام الله سبحانه وتعالى قد يعني يعني ذكر أن هذه القصة للعبرة والعظة نعم الكلام للقصة لقد كان في قصصهم عبرة الأولي الألباس ما كان حديث النفطة نعم ما هو ده النموذج الذي نعرضه على سبيل المثال النموذج الاقتصادي اللي احنا وصلنا إليه نعم. يوسف عليه السلام يعني الـ الـ هذا المشروع حقق نجاحا نعم. السبع سنوات ما هي أسباب النجاح أنه كان فيه توافق بين السلطة السياسية الحاكم مصر نعم. وبين علماء الأمة وبين أبناء الأمة استطاع يوسف عليه السلام أن يقنع الملك ويبنى هو كان الرجل الطيب القلب لا. لأنه ما تردد لحظة واحدة إن هو يستغني عن بطانة السوء اللي قاله أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين لا. ويعتمد على الله ثم على يوسف قال له إنك اليوم لدينا مكين امين يوسف اشترط شرطا آخر اجعلني على خزائن أرضي إن حفيظ عليم فسلم له لدرجة أنه قال إن هو تولى المملكة المصرية وبعضهم قال تولى رئاسة الوزراء والدليل على ذلك رئاسة الوزراء قالوا يا أيها العزيز مسنا أهل الضر وجئنا ببضاعة مزجة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا نالله <تصفيق> الحمد الحاجة الثانية ورفع أبويا غرش وخروا له الجد المهم أن حاكم مصر يعني اللي يقولوا أسلم بإسلام يوسف عليه السلام ملك مصر وشعب مصر واستطاعوا إنهم يواجهوا الأزمة بنجاح منقطع النظير إل النجاح اللي انه ما اعطلوش يعني مشروع يعتمد على اشياء اقترح مشروع الخطه ال25 في مت... في متناول يد الناس الارض والماء والايد العاملة ما قالوش يقترض لان الاقتراض بالربا هيولد مشاكل كثيرة وما قالش عاوز ذا امكانيات ولا قال صنع لا ده ربنا سبحانه وتعالى داك الارض اهي وعطاك الماء وعطاك الايد العاملة شقة طرع وتوسع في الأراضي وصنع في حدود الإمكانات نه. وعلى الأرض يعيش الناس والرجل الإنسان الحاجات الأساسية إيه؟ أنه يطعم ويطعم أولاده ويطعم إيه؟ الأرض عليها تربى الماشية وتربى الدواب وتنشأ الصناعات وإنشاء المدارس وتشق الطرق يعني بالإمكانيات المحدودة وده كان مشروع ناجح وهو لا يزال النهاردة اليوم وغدا يعني المشكلة تثور الجوع في عالم الوفرة دي الحاجة الأخرى اللي اللي يبقى إذن توافق الإرادة المشروع يمكن تنفيذه في حدود الإمكانيات نمره ثلاثة الاقتصاد في أيام الفرج رهاء الأيام الشدة وعشان كده ربنا جل سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا حتى قيل للدكتور جمال أن سيدنا يوسف كان لا يشبع من طعام قط فسألوه لا تشبع وفي يدك خزائن الأرض نعم. فقال حتى يعني لا أنسى الجائع نعم. ولا نعم. أنسى الفقير نعم. وكان يطلب من من طباخ الملك ألا يعطيه طعامه إلا بعد الظهر أو في بعد منتصف اليوم حتى يشعر بالجوع نعم, نعم. هذا ما ورد في كتب التفسير نعم. ولذلك مش بأسكد النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ما عالى من اقتصد يعني لا يعني الله. ما عالى الله. من اقتصد نعم. يعني الأصل الادخار يعني أنا عزيزة أقول هنا مقارنة بين المشروع المشروع الزراعي ده اللي بيعتمد على طاقات الأمة وإمكاناتها هو الحل الوحيد نعم. مش تقترض بالقروض الربوية نعم. التي أسقلت البلاد والعباد وضيعت استقلال الأمم وضيعت إسلامها نعم. الغرب الآن هو أسقل الأمة زي ما قال جارود في كتاب كيف نصنع نصر أسقل الأمة بالقروض الربوية نعم. والأمة عندها إمكانات التوسع الزراعي وأمريكا النهاردة دكتور جمال بتقول إن إحنا مش هنعرف ننهض باقتصادنا إلا لو خلينا نسبة الفائدة صفر يعني ما فيش ربة نعم لكن يعني لو زوجي له المشكلة شقاء البشرية ربنا جال ف اتقوا الله وذروا ما بقي من الربع إن كنت المؤمنين فلم تعالوا فلا تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إذا يوسف عليه السلام قدم مشروعا عمليا وقدم نحن. معه وسائل النجاح وسائل النجاح وتحقق النجاح نعم. مش بس لمصر ده الناس في البلاد المجاورة كانوا يأتون عشان يمتاروا من مصر بدليل إخواته الذين جاءوا أيوة. من بلاد الشام إلى ويظل آه. هذا النموذج صالح عشان كده إحنا عندنا أذكر في مصر الدكتور الباز ربنا بارف عمره اقترح هذا المشروع أعطوني الصحراء الغربية أرض صالحة للزراعة والماء موجود ومش عاوز منكم حاجة ما أحد لا. نعم. نعم. المسؤ... آآ آآ هذا عن نجاح يوسف عليه السلام في إدارة المشروع الاقتصادي حيك قلت أن نجاحه أيضا مع الحاكم ومع شعب مصر نعم يعني هو الشعب مصر يعني أسلم بإسلامه شعب مصر يعني كانت فرصة للدعوة إلى الله عز وجل نعم. فبدأ التواصل مع الناس لأن الإسلام كمشروع آآ آآ دعوي لا يفرض على الناس، ما فيش إجبار، لا إكراه في الدين، لست علي مصات. وذلك ظهر في السجن دكتور جمال نعم. وهو يحدث الصاحبين يعني نعم. يعني وإذا يعني يدفعنا للحديث عن نجاحه في السجن. نعم. كيف أدار الصراع في السجن؟ كده هو قال يا صاحب السجن خلي بالك اللفظ يعني لما شوف كلامه مع أمرأة العزيز لما قال تأثر قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسوي اللفظ الطيب ما ليش كذا ولا كذا معاذ الله. إنه ربي أحسن مسواه إنه لا يفلح الظالمون يعني شوف كلمات طيبة يذكرها بالله في عز الموقف ده وطبعا ده بالتالي و و ولما اشتدت عليه قالوا إلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليه هن وأكون من أصرف في ذلك فاستجابه الربوف فصلف عنه كيدهن يبقى اللفظ العف حتى وهو يدفع يعني بيدفع مرأة العزيز عنه لرفق طبعا دي اتحال فلما يجي هنا موقفه في السجن يا صاحبي السجن أرباب المتفرقون خير يا لا يأتيكما طعاما ترزقانه إلا نباتكم بتوقبني ان ياتكما ذلك ما علمني ربي وتحدثنا عن دعوته ولطفه وجمال حديثه ومنطقه للصاحبين ولكن كيف نجح يوسف أيضا في صراعه هذا في يعني نركز الضوء على إخوته كيف نجح في صراعه مع إخوته ايه مقياس النجاح أصلا في في علاقته ف... مع اخوته مقياس النجاح انه يعني بعد التاريخ الطويل ده يأتي إخوانه واعترفون بالخطأ ثم يسمح, ثم يسمح. والرفق كان رفيقا يعني ده هنا نجح و... وانتصر على نفسه الدكتور جمال. على نفسه نعم آه يعني وعاون... وعاون إخوانه على الانتصار على أنفسهم الله. وعاون ما قاله لا تعن الشيطان على أخيك أعن أخاك على الشيطان لا. فهو كان حريص عليه السلام أن يعاملهم بالرفق رفق ولا... وطبعا لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم يعني طب أستاذ المعنى واضح ولكن أستاذ المعنى لأن وقتنا خلص بالفعل ولكن في خلال دقيقة حتى يعني ننهي الدروس المستفادة من قصة سيدنا يوسف حاليك قلت كمان من مظاهر النجاح نجاح ملك مصر إيه مظاهر نجاح هذا الملك؟ نجاح ملك مصر أنه أولا استجاب لدعوة هذا الرسول الكريم في تعامله مع كل المشاكل حينما علم أن امرأة العزيز حينما طلب منه يعني تفسير الرؤية وجد ان الرجل ده لا يريد الدنيا مش نعم. بتاع الدنيا وعنده تاريخ بقى ده الكريم ابن الكريم رسول كريم ف يعني تعامل معه بعد ان عرفه وانه هذا الرجل جدير بان يخرج بالامة من المازق الذي يعني عانت نعم. منه فلذلك نعم. الملك تجاوب على الفور وما تلك ولا تردد نعم. ده منذ اللحظة يقول اتوني به استخلصه لنفسي إذن يوسف عليه السلام بسيرته القولية والفعلية والعملية قدم نموذجا حيا لإدارة الصراع اقتنع به ملك مصر فعلى الفور قال له تفضلت فالسلم المسئولية ونحى جانبا وكانت يعني تعاون الملك مع يوسف عليه السلام من أهم عوامل نجاح يوسف في مشروعه الإسلامي التجديدي الإيجابي أن كان فيه تآزر بين موقف سيدنا يوسف كرئيس وزراء أو ك يعني في إدارته والملك اللي في إيده بقى مفاتيح الأمور وإن لم يكن قد توافق الملك اللي هو الحاكم اللي في إيده السلطان والتنفيذ ما كانش ممكن أن ينجح ولذلك في أي منطقة في العالم بالغد والأمس وغدا إن إذا ما كانش فيه توافق على الإصلاح بين أبناء الأمة بداية بالقيادات والعلماء لن يتحقق نجاح وده اللي تلاحظه في العالم نعم. كله الآن. اجزاك الله خيرا دكتور جمال ويعني شكرا جزيلا على يعني هذا الثراء في تاريخ رب يوسف رب عليه السلام ونساء الله نعم. يجعله في ميزان حسناتكم إنه ولي ذلك القادر عليه مشاهدين الكرام نشكركم شكرا جزيلا على المتابعة والمشاركات القيمة التي يعني أنستم بها هذا البرنامج ونعدكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة ندخل. في قصة اخرى وفي صراع, صراع اخر دار على ارض مصر ايضا وتلا صراع يوسف عليه السلام على ارض مصر وهو صراع موسى عليه السلام ما اوجه الصراع التي واجهها موسى عليه السلام وكيف ادارها بنجاح هذا ما سنعرفه ان شاء الله رب العالمين في الحلقات المقبلة لنا مع, يوسف مع موسى عليه السلام حلقات وحلقات ان شاء الله و هذا الحين لكم مني اطيب المنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته